111. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 112. كان ذلك في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 117. وأعد للكافرين عذابا أليما 118. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ وكان بِمَا بما تعملون بصيرا 112. إذ وَمِنْ من فوقكم ومن أسفل منكم 113. وإذ زاغت الأبصار وبلغت هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُرْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا الا يَثْرِب لَمْ قَامَ لَكُمْ فَأَجْرُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا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 قُل لَّئِن يَنفَعكمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمُوتُنَّ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الْمُعَوْصِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ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 117. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 118. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوْمَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا 117. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 118. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 112. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم وَكَانَ وكان الله على كل شيء قديرا 113. بِن يقُّأَذْواجِكَ إكَُُّ تُردن الحياةَُّنياَا وَزينةَ فَتَعَلَ إِ كُ تَُّ تُرِنَ الحياةَ الدُّياَا وَزينتَها فَتَعَلَنَ وَإِن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 119. يا نساء النبي من يأت منكن مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقتمن كن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها اجرها مرتين واعترنا لها رزقا كريما ييا لِس أَن النَّ بِيلَسْتُكَ أَحَد مِنَ النِسَ إنِ التَّقَتٌَّ فَلَا تَخضَنَ بِالقَوولِ فَيَطُ مَعََّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَبُ وَقُلنَ قَولَ مرُوفَ 118. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 119. وَآتِينَ الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله 110. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 112. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيراً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 115. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِ فِي نَفْسِكَ كَمَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لِئَلَّا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ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 وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ فَآتِهَا مِمَّا عَطَّيْتَهَا وَلَا تُكَلِّفْهَا مِمَّا عُسِّرَتْ بِهِ وَأَحْسِنْ إِلَيْهَا وَمَن كَانَ صَغِيرًا فَعُولِهِ وَأَمَةً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 111. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج 112. وكان الله غفورا تَشَاءُ 113. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَمْنًا أَن تَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيُضَامَّ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَليمَا لَا يَحِلُّ لَكَ النّسَاءُ مِ بَعْضُ وَلَا أَ تَبَدَّ لَ بِ مِنْ أَزْوَادِ وَلَوْ أَعجَبَكَ خُصْنُهَُّ إِلَّا مَا مَلَكَت يَميلُكُ وَكَانَ وكان الله على كل شيء رقيبا 115. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 118. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحذير 119. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق 119. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.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 إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 ل إَِّم يَتَهِ المُنَافِقونَ وََّذينَ فيِي قُلوبِهِمَّ رَضُون وَمُرجِفُونَ فيِي المَذينَةِ لَ نُورِييًاَّكَ بِهِم سَُّ لا يُجَيونكَ فِيهَا إللاا قليلَ مَلونينَ أَيَ مَا سُقِفُون أُخِذُوا وَكُتّ 117. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 118. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وَمَا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 118. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 119. خالدين فيها أبدا 110. لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوا دوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا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 119. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 119. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا صَدَقَ صدق الله